و ك ي ف تكفرون و أ ن ت م تتلى ع ل ي ك م آ ي ا ت ا ل ل ه وفيكم ر س و ل ه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 فألف ل بين ب ق و ك م فأصبحتم بنعمته إ خ و ا ن ا و ك ن ت م ع ل ى ش ه النابلسي حفرة من ا ر فأنقذكم منها ك ب ي ن ا للعلوم الاسلاميه يدعون إلى الخير ي و إلى أ موسوعه ر ن ب ا ل م ع ف وينهون النابلسي م ك ر و ل ل ع ل و ن و الاسلاميه ك ا ذ ي ن ت ف ر ق و و خ ف و ن بعد ب ما جاءهم ا ل ن ا